بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه قراءه في كتاب شرح أصول علم الاصول للعلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمه الله وصلنا إلى باب المطلق المقيد نعم حمد الله على من شهد من الله من أهل أهل أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أرض من كتاب الله السور كامل السور ثلاثة من أصحاب سيدنا محمد الذين الله قارئ القرآن الله العظيم والمقيد تعريف ما على الحقيقة في بنا الضيق قوله النعاق فالنحرير رضا من قبل حقيقة كمان فقالت ما دلت على الحقيقة في الحامل لأنه لرعب العمور لا على حق بالحقيقة والحق وقالت قولنا في بنا الضيق المقيمية وقوله أدى العام بين بين العام المطلق والخاص نعم يحصل التشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد لهذا دائما يأتي المطلق والمقيد بعد الخاص والعام للتشابه بينهم. فدلالة العموم هنا ودلالة الاختصاص هنا في العام والخاص غير المطلق والمقيد نعم ولذا استاصل التمييز بينهما ولكن التمييز يعصر اي كل منهما وطبق أن ان العمل هو الضوء يجادل لمبيع اصغائه الى اما لا يعود لمبيع اصغائه وانما يمس فوق البنا لكنه غير فتقول الرجال وتقول الرجل الرجال عام والرجل مطلق مع أن الرجل قد يحتمل أي رجل ومن هذه الجهة يقتضي عموما معينة لكن في النهاية هو محصور رجل أما الرجال فهو عام بلا حصر فالعام لا حصر فيه والمطلق فيه حصر نعم ولذلك العام او نعم شمولي يستوعب مرقومه عمومه بدلي يعني قول أعطي الرجل أو أعطي رجلا مين هو محتمل أنت محتمل دا محتمل دا محتمل دا عموم بمعنى أنه استوعب أعطي رجلا استوعب كلكم استوعبكم جميعا لكن على وجه البدل يعني كل رجل منكم محتمل أنه يدخل فيها لكن في النهايه لا ياخذ واحد يبقى العموم بدلي فواحد ياخذ بدل كل لكن حال خطاب يبقى الكل يدخل فيه يتناوله هذا لكنه دل على الحصر حين نعطي واحدا فعمومه بدلي انما العام عمومه شمولي عرفوا الفرق بين العموم العموم البدلي والعموم الشمولي العموم الشمولي يشمل الجميع احضر بالجسم كل واحد فينا ياخذ أعطي رجل أو أعطي الرجل واحد بس لا مع أن الجميع يصلح ليأكل بالنصر كده أو مثلا لأسامة يا اسامه اعطي طالب جائز هذا كل واحد يأكل في هذا الخطاب ولا لا في هذا المكافأ وهذا واحد ولا لا يأكل لكن من لا يأكل واحد ليغنى عن الجميع يبقى هو دال على حظ بس غير معين غير معين خلته مطلق حظ ما خلاهش عام انما ما اقول يا اسامه اعطي الطلاب جائزه فكل واحد ما خدش هيقول لي تعالى فين جايزتي ده عموم شمولي نعم هذا فرق <تصفيق> تمام يبقى ده فرق ايه فرق اخر يبقى انتبه لان دي نقطة من النقاط جدا يعني التفريق بين العام والمطلق نقطة دقيقه جدا بالك نقطة دقيقة فالتفريق يحصل من جهتين الجهة الاولى العموم في العام والعموم في المطلق ايه نوع العموم هنا ونوع العموم هنا؟ في العموم في العام في العموم ايه شمول يستوعب الجميع انما في المطلق عموم ايه يعني اذا موجه العموم في المطلق ههه وجه العموم المطلق ايه ايوه بس يعني وجهه وجه يدل على غير معين على غير معين يحتمل كده وده وده وده, وده وده وده طيب ده وجه العموم ووجه كونيه مطلقا وليس عاما انه مع الحافظ الحص فيه وهو اعطي رجلا تحرير رقبه هي رقبه واحد غير الرقاب الرقاب عام تحرير رقبه مطلق ولما يكفي تحرير رقبه دي مطلق مش عام تقول ليه مش هو يدل ان اي رقبه نقولك من هذا كان مطلقا من عمومه كده عمومه غير معين اي رقبه بس في النهايه ستخرج رقبتنا واحدة إنما العام لا يوجد حدث مع رقب واحد العام يشمل الجميع الاخ صلي إلى اليدين شوية يبقى هذا, هذا هو العموم يبقى العموم في المطلق بدلي يصح أن الرقبة هذه تخلص مكان كان الرقبة هذه مو من رقبة وأما العموم في العام فهو شموز اثنين أن العام يصلح للتخصيص تقوله التخصيص استثناء واحنا لنا عندنا الوعي المخصص فيما مسلق ايه ها فيه متصل فيه منفصل المتصل ليه الاستثناء وليه والشرط بس والصف نعم ولا منفصل معروف يجي في نفس الثاني طيب إنما المطلق لا يدخله إيه تخصص ليس ذلك تخصص لإيه لكن أقول تقييد لا من ذلك قلت لك أجل من عام جميع تمام. لأن أي هنا من وقلت قلت اكل ظالما فهذا مطلق لو جمع انسان اثنى عشر وقلت أجل ثلاثة في من ثواب وقلت اكل ظالما فلم يزل من اعطه الا واحد عشر ثانيا العام يحب الاستثناء منه ان الانسان لن في مثل الا الذين والمطلق لا منه لأنه لا يعم الا واحدا بها والواحد ليس استثنى منه فإذا قلت ان انسانا خاطرا فلا يحترم استثناء منه الا اذا اردت ان اتى استثنائي من خطرا فاقول ان انسانا فيه كذا وكذا والى يكون الاستثناء هنا منقطعا وليس منتصبا لان المنقطع لا يتناول <تصفيق> وقولوا المصدر رغة ضد المغيرة مثال لذلك بعيد في جزء جزء الطيب فهذا ينمي منه طمع وقولوا وقال أحد على الحقيقة جدا طيب أي لا يدل على الحقيقة جدا طيب جدا طيب مثل الثلاث عيوان ثوران ثوران ثوران فلم ذلك يعني التكريم بمفهوم ان على حقيقه نعم وهذه الاتفاقه العموم البدلي هذا مطلق طيب لو قلت بتحرير رقبات المؤمنات لا مقيد يبقى اذا نعرف المقيد بتعريف المطلق فالمقيد أحط له لهذا العموم البدلي المنقول تحرير رقبه مؤمنة نعم وطوله فقوله تعالى فتحديد رقبة من قبل أن يتماتك النوفة كمينية قوله رقبة لأنك رفقته لو فلو عفقت رقبة معدنك فلو عفقته <تصفيق> فلو نعم رقبه المحيط والعطف اكثر من موجوده من ضمن الجنس الذهني فكان هنا من العام من عموم طب ما هي ليه ما سميناهاش خاص يعني ليه سمناها مطلقه لان الخاص لا ما يحتمل اثنين ولا ثلاثة واضح جلال محصور بشرط بعدد بكذا خلاص واضح انما ده ثمناه مطلق لانه رقبه تدل على عموم لكن من غير غير معين لكن مع الحصر مع الحصر في رقضاتنا لكن رقبة تحتمل داود يحتمل داود الخاص لا يحتمل إلا وحدا شخصا ولا عددا ولا ما يحتمل اثنين إنما تحرير رقبة أي رقبه كلمة أي رقبه دي بقى طلعته من خاصة وخلته إيه مطلق لكن أقول أعطي محمدا أو أي محمد معروف محمد المعهود فأعطي محمدا فأنا ما أقول لك محمدا إلا وهو معروف من في الذهن عندي كمان هو يبدا ما يحتملش عادي شامس إبراهيم غير اعطي رجلا منه يكون محمد ولا علي ولا إبراهيم ولا زيد ولا كيف نعم الآن هذا <تصفيق> القديم لا على الحصيفة العام لأن الموجود على الحوم لا على موضع الحصيفة أيضاً. العامل الذي على الحوم لا ولهذا نقول التجار عند الإنسان الذي حقيق ويوجد من الدجاج الموقون بأقصى كثير ويوجد النساء من جهة نبيلة وتقول أنت من جهة من جهة نبيلة. هذا حقيقه ويا الحقيقه بالنسبه لك وجدنا الرجال انثى في الزمان وليس العموم الجنس وليس العموم الرجال اكثر من النساء وان ان هنا ليس في اجاز ان النساء في الجنس ويقال الزعمان من النساء ليس مقطبان كل رجل اذكى من كل مرا بل هذا من جهه الجنس وإلا فقد يوجد من بعض النساء من هي اذكى من بعض الرجال نعم أكثر من فهذا يكون يعني حقيقة أو او جنس النساء من, من لكن فتجر في التابع تابعي في التابع التابع ما هو في أما فلا من هذا الشيء من من لا أحد ينبون نعم يعني يعني فيقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين هدهم ثم الذين هدهم قرن الصحابة هل يقال في هذا الكلام بأن من جات العمومة وأما أن يقال كل الصحابة أفضل من كل تابعي يفش هذا محل خلاف بين اهل العلم ورجح الشيخ هنا أنه ما يقال في الصحابة ما يقال في الصحابة شرف الصحبه ولأنهم مزكون من الله سبحانه وتعالى في كثير من آية القرآن ولأن النبي مات وعنهم راض أما التابعون فقد يكون هذا حاصل نقول التابعون من حيث الجملة هم أفضل من تابع التابعين لأنهم داخلون في القرون المفبل لكن هل يفضل إن كل رجل من التابعين أفضل من كل رجل من تابع التابعين لا قد يوجد منه أفضل تعالى القائلا يقول في الحديث الإمام المسلم في حديث ويس القرني حينما دلنا النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق رضي الله عنه انه اذا التقى بويف ان منه الدعاء هذا على انه هويس أفضل, أن افضل من عمر رضي لا عمر يعني على النبي ما عمر انسى اطلب خليه اطلب منك الدعاء انت ذا اطلب من الدعاء طيب والوجه هذا لما يخلي وايش ولي يقني هذا يبلغ ارناد الاجراء على على غير من المستحيل امم امم افضليه هذه النقطه ان صوره دعائه انه مستجاب الايه أنه مستجاب الدعوة فهذا. وهذا من, من, من النبي الصلم مع أن هذا الرجل لم يدرك النبي إنما منه إظهار لفضله لما انطوى على عمل جليل أراد الشارع أن يبين الفضلة فحصل بهذا يعني لك أن تخيل صدق الراجب مثلا في بره لأمي أو كذا حتى بلغ به هذا المبلغ هذا اللي ينفضل العمل الذي قارن هذا الشخص. وهذا يجبع, وهذا يجبع قاعدة ذكرها أهل العلم في التفضيل وهي أن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام يعني لا يتعارض مع الفضل العام ويقدم عليه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد وقال يا رسول الله ابعث معنا أمينا يعلب مجيننا وكذا فأرسل النبي معه من؟ أبا عبيدة طيب هل ثبوت هذا لأبي عبيدة دار على أنه افضل الصحر هل هذا يتعارض مع فضل ببك في قول صلى الله عليه وسلم ما من أحد لا يدم علينا إلا قد كفرناه بها إلا أبا بك فلما لو يدم لا يكوثئه بها إلا الله هل هذا بيقضى على ذلك؟ لا نقول أبو بكر أصل وما لئي ذا نقول هذا لبيان فضل خاص عند أبي عبيدة رضي الله عنه. فنعمل وثبابه ويبقى الفضل العام في بابه أبو بكر عمر أعلم ولا ابن عمر لا شك أبو بكر عمر. طيب في حديث البخاري خارج لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة ما يسقط ورقه حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في الناس وكانت النخل. هل نأخذ من هذا أنه ابن عمر أفضل علم من أبي بكر بن عمر لا نقول في هذه المسألة علم ما لم يعلمه أبوه ولا الصديق رضي الله عنه فالفضل الخاص لا يتعارض مع الفضل العام يبقى العام على عمومه والخاص يعمل به في بابه هذا الرجل اعلم من هذا وإن علم هذا الرجل مثالك والآخر لم يعلمها نقول هذا لا يتعارض يبقى برضه أنه أعلم منه أعلم منه فقد يقول التفضيل من جهه دون جهاته من حيث العموم حاجة ومن حيث مثلاً في واحد أعلم منك وأسبق منك يعني استقامة وأدي منك لكن أنت في معاملتك لزوجتك لا نظير لك من أهل بلجتك فنقول فلان ما شاء الله ما شاء الله هذا يعامل زوجته كذا وكذا وكذا هل يهل يلزم من هذا إن إحنا من أفضل أفضل واحد عامل زوجته في القرية مثلاً أو في برد فلان هل يلزم من هذا يكون أفضل من كل جهه من العلم من الديانة من كذا لا نعم <تصفيق> في في الغربة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين في, في اخر الزمان ان أن الغربة أحكم من الأولى الأولى كانت غربة لكن أين بين اظهركم لكن الأخيرة غربه وليس النبي بين عظهورنا لهذا في هذه المختص لهذه الغربه فالعامل أفضل من الغربة الأولى من جهة هذه لا أن الآخر أفضل مطلقا من الأول لا خير الناس قرني خير الناس قرني صحابة ما يعدلهم أحد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعين ألف الذين يدخلون الجنه بغير حسابهم ولا ودخل اصحابه قاعدوا يقولوا مين دول بطراء مين سخطهم اي فكان اول حاجه لهها لعلوم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الصح الصحب عبد الزوج عمل جليل يترسل اي فضل عظيم فقال علهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولما قال ابو بن مسعود لما قال ليست المقاله في اطفال محمد افهموا مش اللغار نخالة اللي من بعده انما دول كلهم غربلين تمام ولهذا احنا عندنا نحط قاعدة نحطها على لوحه من هنا بقى. للصين ونكتب عليها نقول ايه مره بايران كده ومره بايران وسوريا ولبنان الى ما نوصل هناك لوحه كبيره اسمها ايه الصحابه كلهم عدول ما فيش استثناء فيش الاستثناء فيش استثناء لهذه المخلوق اده هتقول لي بعض الناس الارصاد يقول لك مش مصحاح يعني الارصاد صحابه كده الصحابه كلهم عدول هات لنا بقى عقل نحط فيه دي القاعده لان في قاضي حكم على الاشخاص على الأفراد الصحابه كلهم مش في عمومين الصحابة تكونون عشان كده لما بنيجي لي مثلا ندرس الإرسال في الحديث لما يجي الصحابي يرسل نقول على علمنا ورسل زي ما توصل لكن لما يجي جبل من جبال العلم من التابعين يرسل نختلف نقول له من طريق ثاني حتى ولو جبل على الصحيح كابني المسيد نقول لعايزين طريق ثاني صحيح انه هو إنه مذكة وإنه كذا لكن ليست تذكية المطلقه التي في كل صحابي إذا أرسل حديثه نعم تعليم المقيم المقيم المقيم جدا كانت عنديل ما عن تعالى فقالت بقونات ببيضي أمي الضغطة قولوا المتحد رؤسة لا يدعن فيه ببيض من تحشير محمولي لا يعمل سيئة جاملة وليس اكد ببيضي أيضا يدعن فيه ببيضي وهو البيعيج والهول وقالوا الضغطة لا يدعن فيه ببيضي فقالوا إذا عالت ممكنة من. هل قلت هنا هو مؤمنك فهذا الوصف قيادة مفر وفي دقائق سديقنا لكن ذكرناك فتحديث رفضة من قبل حيش يتمنى لكن هنا في ذي الوصف فتحديث رفضة من مؤمنك فكذب المفرق حيش فلو قلت أعطف رفضة من فهذا تقصي فاذا ورد القيد على العام ف تخصيصا واذا ورد على المطقق ف هذه؟ اذا ورد القيد على عام فسميه تخصيصا واذا ورد على مطلق فسميه تقييدا فاذا قد اعطل رقمة سلم هذا القيد واذا قلت لا لان تكون بعد هذه الحكوم وحيث يكون ورد على عام فسميه الترسل ولو ورؤول قل أكل الانتقارق من أن تستميزين فكاذب الانتقارق خصا إذا تستميزين وقتا على قطط فيكون في قيدا وحينئذ ذكروا قل أكل الانتقارق المستميزين ألت من قيد عندنا عشر قربة كلهم مستجدون فأخذ ثلاثة فأخذ ثلاثة وأجرامهم فيكون في نعم مكتفل لكن لو كانت عادة لازم أن يكون قد أجرى العشرة إذن هذا وقصد وأمر على محطام فيكون في قيد فيكون في قيدا من في محطامة المستجدين هذا مصير لأن كانت فائدة عامه وإذا شقدوا يريدونه ورد على عام فيكون تخصيصا بالصغه مخصوص يعني اكرم الطلبة المجتهدين هذا هو الصف نعم الطلبه عام الطلبه عام والعام لا بد من استيعاب جميع افراده ما ينفعش الطلبة الطلبه الطلبه طالما كلهم مجتهدين يبقى لازم تعطون كلهم اكرم الطلبة المجتهدين غير اكرم طلبه المجتهدين خلي باقي عندنا عبارة كافة اكرم طلبة المشتهدين أكرم طلبة مشتهدين عندنا عشر طلاب لو حبينا ننزل العموم هنقول ايه كم من الطلاب فننكرم العشر اللي كلهم يتوقف فيه الاشتار أكرم طلبة المشهدين وكله مشهدون يبنعتون كلهم فإن أكرم طلبة مستهدين نفس العصر هنا أعمل إيه؟ لو إنني أكرمت ثلاثة أربعة خمسة إذا امتزابت ولا خالفت طب لو واحد ما ليه؟ هو قال أكرم وأنا ذكرت أربعة مع... وقال أنا الطلبة يبقى اذا اكرم طلبات المستهديين يحصل باكرام اي عدل اكرم طلبات المستهديين لا يكون الا باستيعاب العدل اكرم طلبات المستهديين هذا عام اكرم طلبات المستهديين هذا مطلق مستهديين ورضت على المطلق فقيدت يشدد طلب المجتهدين المكتالدين وردت على العام فخصصت فلن أعطي جميع الطلبة لن أعطي إلا المشاهدين لكن يتعين عليها في العام اختعاب المشاهدين أما في المطلق فلا يتعينوا هذا علي فمين ولا الدوحر طيب أكل من طلبة المشاهدين أكل من طلبة المشاهدين, المشاهدين واحد فصرها المتالكين ايه الفرق بين وجود واحد حرام كده يومينه ها طيب. طيب لو جالك واحد في عبارة في من طلبات من يقول لك أنا مقتتدي لي ما أكرم سنيش متضارب أنا له إنما هو أطلق ولم يعم ولم يرد العموم عرف الاستعات هو يرد طلب المقتتدين وأنا أدي جوز طيب إنما أكرم طلبتة المشاهدين من حقي رقم عشرة لو أفضيت عار وما اخذ ان ياتي في لك اخذ اعطينه لمقاله طلب الطلب طبعا الكلام ده في العام والخصوص في النصوص في النصوص الشرعيه بيبقى إيه؟ نفسها نفسهم طبعا لو ما درستش اصول لكن لو كانت الفلوس والعقايا متجاوز كله ايه يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد في هذه المسائل في التاركات الفلوس مش محتاجه شيخ ادى لكن لما تيجي بقى في النصوص عشان تميز بين العام والمطلق والخاص والمقيد هتلاقي بقى ايه يعني بيفهم هم قدر الاختصار نعم إذاً إذا ورد الخيط على المطلق منه سميناه سبيلاً وإنوار على عاماً سميناه مخصصاً ولله على الناس مكتب وإن الله حسنين سبيلاً هذا حضرته لأنه مبارس على العام وهو مهنان الحمل المطط يجب على إطلاقه إلا على تبكينه لأن في نظروف الكتاب وثمين على ما تططرين في حتى ينظر دليل على في الانتظام نعم يعني العام عام والمطلق مطلق. الأطل عندي في العام أعمل بالعام إلا اذا ورد دليل على تفسيس والمطلق كذلك الأصل يعمل بالإطلاق إلا ذا ورد دليل على التوقيت لأن الأصل اللي نعمل نعمل بالنصوص على الظاهير إلا الظاهره هذا غير مراد لقارينة أو لدليل آخر ماشي. لكن الأصل نحن حد نعمل بالنصوص على الظاهير طيب ماشي. وقلنا هذا أيضا ذكرنا في العام, العام أنه يجب وقلنا هذا أيضا في العام نبقى في العام مهتمون يجب العمل يجب العمل العمومي حتى يجب جديده على التخصي والمطقة أيضا يجب العمل يجب العمل المنطقي حتى يجب جديده على التخصيص وهذا ينفع في كل أبوالك نوع من وضع جواز المسحة مثل ذلك النظر وبين كل ذلك أول ينفع أن يكون بالحدث الأصغر ذاتاً أن يكون بالمدس تحسن بالمدس فمن ورد أن يكون صديقاً يقول لا تحسن فإذا وردت أن يتقامه أن يكون صديقاً وإذا نتجد يتقر على أشكره لذي طبعا قاعدة الإنسان بتعلمها في ترجيح بين الأدلة ورد بين النصر العلم رفض حال شيء لردتها هذه ولا يتدخل اللي ما ورد بين النصر نشوف بقى هل ممكن فعلا يقال ويستحق القياس هنا ولا نقول لا لم يرد به نص وما عندنا فنشوف بقى العله اللي ما بدها سرعه هذا الحكم او مشى مع هذا الحكم من التيسير والخ فهل يا ترى يمكن الحاق هذا بما ورد به النص ولا ما يمكن شيء نحن ايضا ما نجمد على النص قد يكون نفس شيء من جهه المعنى اعلى مما ورد في النص لكن نص ما ورد اغلبي مثلا او ورد على وجه الاغلب لكن هذا الشيء زي في النص هو البيات ما وردش لأ لكن ما ورد به نص نحن زي مثلا بعض الناس يقول مثلا المسعى الخفل يبقى باللي بالجل الخفل ده كان من جلد، لكن من صوف من كذا لا. نقول هذا الطبيب جبته من يقول هذا هو الخف الموجود في عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو من جد نور العلة هنا هو التخفيف في الملبوس هذا ليس نوع الملبوس ولكن رفع المشقة في البرد او في غيره من التمتع برصتي حتى لو كان في جو طبيعي وكنت مقيما التمتع بهذه الرخصه ولا يدخل ولا يدخل نوع الخف هنا في المثالة من جلد من قطن من قماش هذا لا يدخل معنى في المسألة وإنما ما لبث وأحاط بالقدمين فإنه ياخذ حكم الخف إذا كان من جلد ولهذا العلماء بيدرسوا في الأصول عند مسألة تنقش المناط أو تحقيق المناط أو تخريج المناط بيدرسوا الأوصار هي ممكن تبقى جامعه الحكم الشرعي في اوساط مؤثره في الحكم وفي اوساط غير مؤثره يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقال يا رسول الله هلك؟ قال وما اهلكت على مرافق نهر رمضان قال تجلس في مطعك رمضان قال لا طيب شهر قال لا طيب ستين مشكين؟ قال ما أستطيع. هنا الناس فهنا مرتب على هذا الرجل الكفار. هل رجل الكفار حل مثلا لكونه رجلا يبقى المرأة معنا هاش لا حل مثلا ليه آآ آآ آآ مثلا آآ كونه آآ وقع على امرأته في نهار رمضان ولا مطلق الوقوع هل هذا مثلا رتب عليه الكفار افر الله عليه وسلم لمثلا جهله او لعدم جهله بالحكم فالفقهاء يريده اوصافا ثم بعد ذلك يحصل تنقيح وتحقيق للأوساط المعتبره اللي بيها تعلق ويطرح ويصرح مالا تعلق للحكم به فنجد مثلا ان الوصف اللي يتعلق بالحكم هو صوم رمضان وليس اي صوم يا قبيل كفارة فكون الرجل قدمتها كحرمة الشر كونه علم حرمة الوقوع ولو جاهل الحكم لانه قال هلك مش جاي مثلا قاعد مع النبي فاذا يقول والله ده انا كنت امبارح كذا في نهار رمضان وجمعت مرأة, مرأة كذا فالنبي يقول لي يا جماعه لا ده هو جاي جاهز الرجل جاي جاهز عارف ان هذا غلط بس يجهل الكفار المترتب على هذا لهذا النبي رتب عليه الكفار يبقى ترتب على مجرد الوقوع في نها الرمضان من مسلم من مسلم مقيم صامة في نها الرمضان عالم بحرمة الوقوع إنما لو جاء واحد مثلا مش عارف زي بعض الناس كان بيستفل عبدالشيخ وقاله أنا جامعة المرة في نها الرمضان بس ما كنتش مناسبة فكنت بفكر إنه طلبت جامع من غير إنذان ما بيش في فهذا الرجل لو تحقق الجاهل فعلا ما يترتب عليه الكفار لأنه هو جاهل بأصنة حكم فليجهل بأصنة حكم هذا لا ترتب عليه الكفار لكن إنه عارف أصنة حكم هلقته يا رسول الله لكن جاهل الكفار هذا نرتب ليه مع أنه يمكن يقولك لا قد لو لا أعرص أنا أصوم شهرين عشان جميع المرأة لو أعرص والله لو تجل وراحة بالشكل لو تيجري لا يمكن قصوم شارئة نقول له اه مش عارف من اللي جزء لك هكذا فرمة يقول اه يقول له خلاص طالما انا كعارف وانو غصب عليك لانك انتهكت فرمة الشطر نعم ما مجال الواجه الى عمل خلو على القطع الذي وضع عليها الى البدليل واصدقه قطف الله تعالى واذا وضعته بالأرض فليس عليه لا احسابه واذا وضعته بالأرض فليس عليه الجناح الحرام فقصوره من الصلاة سؤال هل يوم الله تعالى حساسة المعيبة ال 16 و مثلا. ستة عشرة العدد ستة ستة ستة عشرة ستة العدد إذا ركب يبقى على فتح يفتح الجزئين نعم ستة عشرة ثلاثة عشرة يبقى العام المطلق على إطلاقه إذا جاء مقيد يقيد وإذا يبقى على إطلاقه فأيضا السفر ورد مطلقا في نصوص القرآن والسنة إذا ضربته في الأرض مطلق الضرب في الأرض ولم يقيد لا بمسافة ولا بمدة يبقىها الإنسان هناك ولكن الجمهور طبعا على أن المسافة معروفة محددة مرحلتان وهي كم 80 كيلو والمدة اللي هي أربعة أيام هذه التي يحصل بها هذا الأمر وستدلوا أيضا بأدلة في هذا الباب لكن أدلة من أطلق الصفر وأنه ليس هناك مسافة مخصوصة هي الأدلة الأرجح من جهة الدليل لكن نقول مطلق الصفر الذي أطلقه هؤلاء مطلق الصفر يرجع في تحديده إلى العرف والعرف غالبا لا يختلف المسافة التي اشترطها الجمهور فلو قلنا بالثمانيين على أن عرف متطر عليه لأن أقل من كده قد يقع في خلاف، فيكون تقريبا بين القولين. لكن من جهة الدليل والنص، أنه لم يرفعا نص ولا دليل يمكن أن يبين او نقصر هذه المسافة على مسافة معينة، ولا المدة التي ابقىها المسافر في بلد ما على مدة معينة. طيب، وكذلك الطهر بين الحين. عند But not thankfully.